فَخُذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلْيَهُودِ وَالَّذِينَ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 يحكم به ذو عضل منكم هدي بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عذل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف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 تقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذَلِكَ لتَلَُ أن اللهَّهَا يَعلَ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الأْرض وَأَن اللهَّهَ بِكُلِّ شيءَيء عَم يَعلَُ أن اللهَّهَ شَديد لعِقابِ وَأَن اللهَّهَ غَفُور الرَّحِيم مَا على الرَّسُول إِلَّابَلاغُ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 قالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من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 ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَى مَا أَن زَل اللهَّهُ وَإِلَ الررسُولِ قالَاُوا حَبُونَ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَأَنَ أَولَ كََ آبَ أُهُم لا يَعلَمونَ شَيْئو وَلَا يَهتَدُون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ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 فَيَقسمَانِ بِاللَّهِ إن ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ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 وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِنْدَهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 الَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّا كَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّن لَّكُم وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تحتهم وَجَعَنَ الْأَنْهَاارَ تَجرمِ تحتِهِم فَأَهلكناَاهُ بذُنُوا بِهِم وَأَنْ شَأناامِل بعدهِمْ قَرْنًا آ آخرين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 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قُل لا أشهد قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ